بِإِنَّ كفروا صَغْرٌ وَمَا أُنْذِرُوا مِنْ غَيْرِ الأرض أبلهم شرق في السماوات إيطوني بكتاب من قبلها وَا وَنَمُودِ مَثُ فِيهِ كَفَرِ بِشَيْءٍ وَعِيبَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ الغفور إن أستبيع إلا ما يخال I am a martyr. Le help hmm. فإذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ائذا بلغ ارسله وبلغ الرباعين سنهن قالوا بئن يظلمني ام اشقرنا أن أمسى عن أيّ و عن وليّه، الأشوان التي أن أمسى عن و out the murder أولئك الذين نتقبلوا عنهم أحسن ما أغملوا ونتجاوز عن سيئاتي ونتجاوز الصدق الذين كانوا عزون والذي يا قرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمن وهما يستغيثان وَإِنْ تَأَمَّلْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ خوب ويظهر ما يعرض الذين كفروا على النار أنهابتم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فانتغتم بها فاليوم تجزعون عذاب النهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تشتكون وَقُومًا أَخْرَاجًا إِذَا تَرَقَّمُوا بِالْأَحْصَاصِ وَقَدْ خَالَتِ النُّزُورُ بَيْنِيَ وَبَيْنَهُ وَمِنْ خَأْنِ أَلَّا تَأْمَنُوا But I'm رب تمي لي يقوم عذاب اليم تذمر كل شيء فأصبح لا فاصبحوا لعنة إلا مساجين كذلك نجذل القوم المجرين ولا قدر No, i نفر من الجنيات سمعوا القرآن فلما حضروا فلم ما قالوا أقصوا ما قبي ولنو الا قوم منيرين قد موسى مصدقا لما بين يديه يغزي إلى الحق وإلى طريق مستقر یا قوم میں وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِينَا مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِهِ وَلِيٌّ وَجِيهٌ وَلَيْسَ له مِنْ وَمَنْ يُحَرَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَنَافِعَهُمْ